الوحدة الأولى التحية والتعارف واحد استمع إلى العبارتين وأعدهما وتأمل المعنى ثم سلم على أصدقائك ولون الصورة صباح الخير صباح النور